Ooh. Mm -hmm. لا اخشى عليكم فقرا ابدا من بعدي لكني اخشى عليكم من تيه الدنيا من لازم صلاه فلن يشعر حقا ب دين سائل امتي اوصيكم بعد اندعلنا على منبر بين الصحابة قبل موت وقلهم عن عبد بينهم كان اختياره انه يلقى ربهم ابو بكر فكره في الكلام أعرف إن ده آخر لؤى لأنه كان خل النبي فيه من نبي وأوام بكاء بعد الكلام ده في بيته فاطمة تكلم فيهل لها مني حبيبتي الربي ويقول تبكي علي من البعد فيقول لها مني حبيبتي قربي ويقول كلام في تضحك قوي من قلبها قاتني في أول مرة كان بيقول لها Allah s.w.t. di Tania, tuh min alba'ha. Rapih biawil hadi badi, keman yumut. Tala bini, kall nasi tghib, ما الدماغ في حضنها بعد ما شاور للسماء طمّ حبيبته ألّا عند الرفيق. على نابك الصحابة على صوت أبو بكر صحبه أرهم من كان بعبود صحبي مات والله حي لا يموت صلي على النبي وسلم عليه خلي دعايا ولهفتي ليه يوصله كان نفسي أقوله بحبه فعلا نبدي وإزاي دموعه إنجابه صرته ينزل